وجوه يومئذ خاشعة عاملة نصبه تسلانا عن حاميا تسقى من عين عليا ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه عائما لسعها راضيا في جنة عاليا لا تسنو فيها نظيه فيها عين جاريا فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه ونمالق مصوفا وزر بي ممتوتا افلا ينظرون الى الابل كيف خُلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نُصبت والى الارض كيف سُطحت فذكر انما انت مدكر لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ